119. كذبت سمود إِذِ 110. إذ انبعث أشقاها 111. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها 112. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رب 119. بذنبهم فسواها 110. ولا يخافوا